يا تحبي يا تحبي يا طحبي لو يوم فردت يولع قلبي وياسقه ربي ومحفرش في يوم الثاني عشاني انتم اخسام تذكر عن اللسان تكايم ومشلمان <تصفيق> يا بطعدت من الايام كل ما بفرح لالا عند السنة بتعدى وام عمد صح بش ما عاي كل ما بابعت مش بتسبني منك زم عايك تر مني ومش متى من جاي معظم زولة على انا في الشرط ما غش قالة هصورك وعملك حالة وتروح حلو ما تبت عاية بدور عرك في وقت فراغي شارب شوب مع اللي ما جي إبني بلا في كل لازم بأماليا بِنْشَرْ رَبِّ كل كلها حبتنا اتحادك كذا مع اللي بيكون ايه استشامة بقى عشقية يفوق كدقي داخوة راجل محبوب من كل الدنيا انا زمالة دوشت الدوشة مخ الخزم جايب له الروشة ولا تعجبني كيوت ولا روشة فتحة مطوتي بتخوفكو اسمع مني من بقول لك لو اقبط معيا مش حلة وهعرقى وا برجلك وهشلك انا قلب ما ومشايفكو حدال فاركاز بكو حجرين يلا نعلم الموت بكازين خالص عن السطرين اصل السطر كل الباقي في شكلي وعك تنساني علشان مش هعدي لك لو اتحط باعاني قطر الصمت صنع جبرو مرشدين انتم اخصام بتكلب عند اللسان بتخاينوا مجتمع حبستوا الروح حبي طفل ومحا وقت العركب حدر جن بس ما جيت على حد مسن ريح وإننا مطلزان مجيش معانا حسنات صحا انا عاملكم وعمل الجوة ريح يا حبيب انت وهو وطلعوا لي في فطوة اللي منه فوسط الخال تهد كدر عامل جرار اخر اليوم اتصار تلقار عزبال جدي في عين كبار مش على حال سحبت فانت انا وهي كذا عن طريقي مهالي انت على سالي مركز معاك ان انا محتاره حتى اصحابي يا اخي حباني انا قلب طيب ومش اناني بس تقل معايا تتفرى الناس Kila Filipino, itdapat lang nasa tayong. Hula o mga gising ttdpagal. Hindi kamulong. Tapya tapya tapya tapya. Kung mayumfari tayo lang albi. Hindi هون حدايا وعمر ما ضب النقص معاه خد كرحته كأنه بخور انت كواتي اتضل من يا يامو الجمال وانعم شعور واتي بيقاتي جد واتي بيقاتي حلم ولا حقيقة بيقاتي الملايكة ولوحة بريقة لأجل كعب المتحريقة اي جمالة ما شافت عين اي ده العشق ما دعالها دعكتها حلوة بتطلعك لو يوفات Hindi sabi ng makarima, Hindi sabi ng tiyabadimo. O habol ng intinday, Hindi sabi ng sasot ng abum. Hatiya Bu Khalid abu, huwa siyay tar al محمد عصب الكاميرو جاي معا عالسكة نور أصلي طريق وطريق مستو على أي حد في أخرى انكيزة على الرجالة أما الباقي لمسكالة نعم نسد على أي حالة وكو نيسة عجات الظهرة وحسب صادة المكان هو الباب من دعيان في مدين مرعب أفطار لتوزعات ثمن وجيك أخصم ومخطوقة والدي عنا يتعوض